الهادي اسمه احلى الاسامي ممنون خدمه بموجة بهيامي عرفته وعشقته سحر بحروفه حياتي ومماتي علي ما اعوفه علي ما اعوفه يالله يالله يالله يالله يالله ياللي اهل المواده كل ما qanta salli ala jadda ya azzak ya mayzak ala kull shi fadlak fadlak ya العلا في سما العالياتي اللهم نجين سنى المكرماتي هل يعلي راع اسم الباقيات الهدى الصالحاتي تنزل مكارم بحر العزاء روحي انسج مكرمه ذا هاتول غنا يحمل صفاته حياتي وفراتي عذب بعيني سمائي وضيائي القلق بجبيني القلق بجبيني يا الله يا سلمت عمري تورق ربيع شفيعي تنائي ودعائي ورجاي وأمني أحبه أحبه ولا حد يهمني ولا حد يهمني يالله يالله يالله يالله ذا أصل ديني وأصل اعتقادي يا من شئت لومي على ما تعادي عفواً لا تلومني وحاسب فؤادي لو أسميت ابني علياً وهادي حصني وزادي يوم المعادي للقصيدة الهادي اجتار يحييني بيدا اميري الضميري انا بس اخدمة من الله الى الله انا كل باسمه انا كل باسمه انا كل باسمه يالله قلبي قعت بدني وعانيت لعلي رفعتها لن يرجو سواه إماما وليا القلب الذي لا يحب عليا قلب لا يساوي من الترب شيا تثبيت حبي من فضل ربي